ويا قوم لا يجرمن انكم شقاق ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم, قوم, قوم صالح وما قوم لوط منكم لدعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا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 قَوْمِ أَرَاهُ طِيعَ عَزٌّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُ وَرَاءَكُمْ ظُهُورًا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كاذب